عجباً بمن مر ذكر الرسول على سميه ثم لم ياجب فتىً واحداً قاد تلك الجموع بقيد الخضوع ثم لم يرهب فتواحدا ملأ الخافقين بصيحته والفلاوى الروب إلى النور إلى النور إلى النور آمن أضاع الرشاد إلى النور إلى النور آمنا أضاع الرشاد والساروا على سنن الغيبي صلوى